سنقول الله إليكم ي السائل من المغرب عندنا في قريتنا مسجدين إ م ا م أ ح د ه م ا يكتب التمائم و إ م ا م المسجد ا ل آ خ ر يستهزئ ب ا ل س ن ة فمع من نصلي بارك الله فيكم لا بالسنة بالسنة المحمد صلى الله عليه وسلم ما كان أدري يستهزئ يستهزئ معنى هذا يخشى عليه من الرده و أ م ا التمائم إ ذ ا كان إ ن م ا يكتب آ ي ا ت ق ر آ ن ي ة ه ذ ه مخالفات لكنها ليست بشرك أ م ا إ ذ ا كان يكتب تمائم ف ي أ س م ا ء مقطع ة وشياطين وغير ذلك فهذا هو الشرك الاخضر